سيراطا الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله, إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون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 يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ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 رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ودرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تُهْتَنِي ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم فيا احدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين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 ضالين آمين لا اقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا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 Slide